اِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَاِذَا الْكَوْكَبُ انتَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ دَمَتْ وَاخْتَرَت يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا رَبُّكَ الْكَبِيرُ الرَّحِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظون إِرَامَكَ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ஸ்லய உமதி ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ للله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يرون الا يظن اولائك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لربهم பில் ஆலமீன்